واللدو والياد العشو والشفل والوضو والليل إذا لا مل من ولا تحا على طعام المسكين من يقول يا لمن قدمت بحياتي فيومئذ لا نعذب عذابه احد ولا انتقم انتقم احد يا